اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا في ما أعطيت وقنا وصلف عن ب رحمتك شر وما قضيت اللهم أصلح لنا الدين والدنيا والآخرة اللهم أصلح لنا د ي ن الذي هو عصمة أمرنا و َ ا ل د ُ ن ْ ي َ ا ا ل َّ ت ي ف ِ ي ه ا م َ ع َ ش ن ا و َ ا آ خ ِ ر ت ة ا ا ل َّ ت ي إ ل َ ي ه ا م َ ع َ ا د ُ ن ا و َ ج َ ع َ ل ا ل ح ي ا ة َ ا ل د ّ ن ي ا ز ي ا د َ ة ل َ ن ا فِي ك ُ ل ِ خ ي ر و َ ج َ ع ل ا ل م َ و ت َ ر ا ح َ ة ل ن ا مِن ك ُ ل ش َ ر و َ أ ج ر ن َ ا مِنْ خ ِ ز ِْ ا ل د ن ي ا و َ ع َ ذ ا ب ا ل ْ آ خ ِ ر ة اللهم أ ج ل ن ا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.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 وتحت الأرض ويوم العرض عليك، آمين. أللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية، آمين. أللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك صحة وعافية في إيمان وإيمانا في حسن خلق وإيمانا في حسن خلق ونجاح ا يتبع فلاح ورحمة من ك وعافية ورضوان ا يا أرحم الراحمين. اللهم ا جعلنا م منحفظ و القرآن ل حرمته لما ح ف ظ و اللهم ا ا جعلنا من م ن ع و ا منزلته لما س م ع و ا اللهم ما جعلنا ممن تأذبوا بأذان لما حوروا وما فارقوه وما هجروه أبدا يا أرحم الراحمين اللهم ا جعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جل و ل ب ن و ب ن ا ممحصا و ر ز ق ن ا من نور نور في قلوبنا ونور في أبصارنا ونور في بصرنا ا ئ ونور في أسماعنا ونور ا من فوقنا ومن تحتنا. ونورا عن إيماننا وعن شمائلنا وفي أولادنا نورا وفي بيوتنا نورا وفي بيوتنا نورا وفي قبورنا نورا وفي قبورنا نورا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة نورا ورفقا ي اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منهما أنسينا وذكرنا منهما أنسينا وسبته في قلوبنا وجعله ا حجة لنا ونور ا لنا لا علينا يا ا ر ح م ا ل و ا ح م ي ن يا رب قصّت باب ا ل وجاء الناس قد رقدوا وبت أش. أ إلى مولاي ما أجد، يا رب قصت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبدت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة يا من علي الكشف الضر يعتمد. ه أشكو إليك أمورا أنت تعلمها مالي على حمل أ ل ص ب ر ولا جلدو ق د مدت ي د ي بالذل إليك مفتقر ا يا خ ي و من مدت إليه يدٌ فلا ترد ن ه ا خائبة فبحر جودك يروي كل م ن يرن يا رب أبت نفسي أنت توب فمحتيالي إذا برز العباد لذ العزة والجلال وقد ق ا م العباد من قبور ه م سكارى بأوزارا وذنوب كأمثال الجبال، وقد نصب الصراط كي يجوز، فمنهم من يكب على الشمال، فمنهم من يكب على الشمال. ومنهم من يسير لدار عدن تلقاوا العرائس الغالي بالغواني يقول له المهيم ن ي ا ولي قد غفرت لك الذنوب فلك بالي فيك راه هل ننجو على الصراط؟ أَمْ نُكَبُ عَلَى و ج ُ و ه ِ ن َ ا فِي النَّارِ يَا أ َ ل ََْْ ن ج ُ و عَلَى الصِّراطِ أَمْ نُكَبُ عَلَى وَجُوهِنَا عَلَى الشِّمَالِ يَا رَبِّ عَبْدُكَ الْمُزْنِبُ الْجَانِي قَدْ أَتَاكَ وفي ليل العصق من النيران معترفا مقيرا بالذنوب قد عاك يا رب عبدك المذنب الجاني قد أتاك. وفي أول ليل العتق من النيران م ق ر ا بالذنوب وقد عاك فانتغفر وتصفح فأنت أهل لذلك فانتغفر وتصفح فأنت أهل ل ذ ا ك و ا ن ت غ ف ب و ا ن ت غ ض ب فمن ذا الذي يرضى سواك أترد قلبك إبن ج ا ك أترد ق ل ب ا إبن نجاك حاشاك أن ت ر د ت ا حاشاكا يا رب لمن عد نسعى لغير رضاك يا رب ر ض ا ك خير من الدنيا وما فيها يا مالك النفس قاصيا ودانيها فليس ل ل ر و ح آمالا تحقق ا سوى رضاك فذا أقصى أ م ا ن ي ه ا فنظرة منك يا س ؤ ل ي ويا أملي خير لنا من الدنيا وما فيها نظرة منك إلينا بعين رضاك تجعل الكافر وليا فقطرة من في ض ج و د ك تملأ الأرضية إ ل ه ن ا يا أ ج د د ا ل أ ج و د ي ن يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا جليس الذاكرين يا أليس المنقطعين يا جابر قلوب المكسرين يا غياث المستغيثين يا ص ر ي خ المستصيئين يا آمان الخائفين يا ناصر ا ل م ل و م ي ن يا ح ب ي ب المحبين يا ح ب ي ب ما ل ا ح ب ي ب له يا أحب إلينا من كل حبيب، يا أعلى من كل علي، يا غ ن ا من كل غني، يا ق و ى من كل قوي، يا قرب إلينا من كل قريب، يا أحب إلينا من كل حبيب. يا أحب إلينا من كل حبيب يا أقرب إ ل ي ن ا من كل قريب يا رب عبادك بين يديك واقفون و ب ث ن ا ئ ك متذللون ولرحمتك راجون ولعصويك منتظرون ولعشق رقابهم من النيران رادون يا رب فكعيني ت على ذنبي وما لا ق ي ت من كربي فلا حسرتي ولا خجل ي إذا ما أ و ق ف ن ي ربي ف َ ي َ ح س َ ر ت ِ ي و َ ي َ خ ج َ ل ِ إ ذ َ ا مَا س َ أ ل ن ِ ي ر َ ب ي ّ وَقَالَ عَبْدِي أ َ م َ س ْ ت َ ح ي ت َ ت َ ع ص ي ن ي وَلَا تَخْشَى م ِ ن ا ل ل َ و ْ م ِ و َ ا ل ْ ت ُْ ب ِ وَتُخْفِي ا ل ذ َّ ب م ِ ن ْ خ َ ل ْ ق ِ و َ ب ِ ا ل ْ ع ص ْ ي ا ن ِ ت َ أ ت ي ن ِ ي ف ه ِ حصتي ولا خجلي إذا ما قال لربي أمستحيت ا ي تعصيني ولا تخشى من اللوم والعتب وتخف الذنب من خلقي وبالعصيان تأيني فلا سفاه على عمر ت ق ط ع ولم أكتسب فيه إلا الذنوب. يا خجله من قبح اكتسابه إذا ما أ ب د ت ا ل ص ح ف الغيوب يا خوفه ا من ن ا ر ت ل و ى إذا زفرت وأفزعت القلوب يا رب حالنا لا يخفى عليك ودلنا ظ ا ه ر بين يديك يا رب يا رب يا رب يا رب, دا رب, دا رب لنا س و ا كفنده يا رب ل ا مالك لنا غيرك فنرجو يا رب حالنا لا يخص عليك يا رب ذنوبنا ظ ا ه ر و ل د ي ك يا رب عبدك المذنب الجاني أتاك وفي ليلة من ليل العتق من النيران مغتربا بالذنوب قد عاك وفي ليلة من ليل العتق من النيران م ع ت ر ف ا بالذنوب قد عاك يا رب عبدك المذنب الجاني قد أتاك وفي ليلة من ل ي ا ل ي ا ل ع ج ق من النيران م ع ت ر ف ا بالذنوب د ع ا ك فإن تغفر وتصفح، فأنت أهل ل ذ ا ك فإن تغفر وتصفح وتعفو عن الجاني، فأنت أهل ل ذ ا ك و َ إ ن ْ ت َ غ ض ب َ فَمَنْ ذَا ا ل َّ ذ ي ي َ غ ْ س ِ و َ ا ك وَإِنْ ت َ غ ض ب ط َ ف م ن ْ ذَا ا ل َّ ذ ي ي َ غ ى ب س ِ و َ ا ك ي ا م ج ِ ي ب َ د ع و َ ة ِ ا ل م ُ ط ر ّ ي ن ر َ ح م َ ن ا ل د ُّ ن ي ا و َ ا ل آ خ ر ة ِ و َ ر ح ِ ي م ً ا يَا ف َ ا ر ج َ ا ل ه َ م ْ ي ا ك ا ش ِ ف َ ا ل غ َ م يا مجيب دعوة المضطرين ر ح م ا ن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنزل علينا في ليلتنا رحمة لا ن ش ق ى بعد ه ا أبدا وأمّا أنزل علينا رحمة لا ن ش ق ى بعد ه ا أبدا تامين اللهم انزل علينا في ليلتنا رحمة جل ن ش ق ا ب ع ه ا ب أبدا اللهم انزل علينا في رحمتنا ليلة تغفر بها ذنوبنا اللهم انزل علينا في ليلتنا المباركة رحمة تغفر بها ذنوبنا وتفلج بها همومنا و ت س ت ر بها عيوبنا وتجمع بها شملنا وتشفي بأمر ي ضنا وترحم بها ميتنا وتشفي بأمر ي ضنا وترحم بها ميتنا وترد بأغيبنا إله وسيدي ومولا يا رب لي سواك فأدعوه إلهي إن طردني فإلى من نذهب وإن ب ا ع ت ن ي فإلى من أنسب إلهي إن ط ر د ن ا فإلى من نذهب و َ إ ِ ب َ ا ع ت ن ا ف َ إ ل َ ى م َ ن ن ُ ن س َ ب إ ِ ل َ ي و َ س َ ي ّ د ي و َ م َ و ل ا ي أَبَتْ ن َ ف س ي أَنْ ت َ ت و ب َ ف َ م ح ت ي ا ن ي إ ذ َ ا ب َ ر ز َ ا ل ع ِ ب ا د ُ ل ِ ذ ِ ل ع ز َ ة و َ ا ل ج َ ل ا ل ِ و َ ق َ د ق ا م ا ل ع ِ ب ا د ُ مِنْ ق ُ ب ُ و ر ُ س ك َ ر َ بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط كي يجوز فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن ت ل ُّ العرائس بالغاني يقول له المهيمن ا ل ي ق د غ ف ر ت ل ك ا ل ذ ن و ب ي ق و ل ل َ ه ا ل م ه ي ن ن ا و ل ي ق د غ ف ر ت ل ك ا ل ذ ن و ب ف ل ا ت ب ا ل ي س ب ح ا ن ك م ا أ ح ل َ م ك ع ل ى م ن ع ص ا ك و م ا أ س م ع ك ل م ن د ع ا ك و َ م ا أ ق ر ب ك م م ن ن ا ج ا ك ع ب ا د ك ج ا ء و ك ي ر ج و ن ر ح م ة ا ل ر ح م ن ع ب ا د ك ج ا ء و ك ي ر ج و ن ر ح م ة ا ل ر ح م ن عبادك جاءوك يرجون ثقل الميزان، عبادك جاءوك يرجون غفران الذنوب، عبادك كلهم أمل في غفران ذنوبهم. وستر عيوبهم وتفريج كروبهم ما أحلمك وما أ قربك يا رب العالمين إ ل ه ن ي وسيدي وموالاي لا ربنا ل س و ا ك فندرو ه قال مالك لنا غيرك فنرجو كيف الحال بي إذا وقفت موقفا فردا وجاني ء منكر ونكير كيف الحال بي إذا وقفت في القيامة موقفا عصبا ي والحساب عسير كيف الحال بي في ضيق القبور وأنا م و س َّ د م ق ب و ر كيف الحال بي و أ ذ ا يُؤتى في الحساب م س ل س ل مجدور؟ كيف الحال بي إذا جاءني م ن ك ر ونكير؟ كيف الحال بي وأنا في ضيق القبور موسد مقبور كيف الحال بي في القيامة وأنا مجرور كيف الحال بفي الحساب والحساب صعب عسير أعلم أن الحساب على كل شيء حتى ا ل ر ه وأعلم أن الكتاب حوا كل شيء حتى النظر إلهي أعلم أن الكتاب حوى كل شيء حتى النظرة وأعلم أن الحساب يأتي على كل شيء حتى الذرة أعلم أنك إن وقفتنا للحساب هلكنا وإن ناقشنا الحساب عذبنا إ إب بأي وجه نقف بين يديك وبأي قدم نقف بين يديك كيف نقف بين يديك وذنوبنا ع ظ م ت عن اللمم عمدا وخطأ وسحوا وجهل ونسيانا بأي وجه نقف بين يديك أهلكتنا خطايانا و أ و ب ق ت ن ا معاصينا وانقطعت أقوالنا فلا حجة لنا نسألك في ليلتنا المباركة العظيمة نسألك العفو والغفران. نسألك العفو والغفران والعذق من النيران والعذق من النيران والجود والإحسان والجود والإحسان وسكننا أعلى الجنان وسكننا ع ل ى الجنان ومرافقة نبينا الحبيب العدنان و َ أ َ ن ت َ ك ْ ت ُ ب َ ن َ ا مِنْ أَحْلِ ا ل ن َّ ظ ر ِ إلَى وَجْهِ الرَّحِيمِ ا ل ر َ ح ْ م َ ن ِ و َ أ َ ن ت َ ك ُ ب ن ا مِنْ أ ه ل ا ل ن َّ ظ َ ر إ ل ى وَجْهِ ا ل ر ح ي م ِ ا ل ر َّ ح م َ ا ن ي ا ر َ ب ّ ن َ س أ ل ُ ك َ فِي ل َ ي ل َ ت ن َ ا أ ن ْ ت َ ر ض َ ع ن ا وَأَنْ ت َ ر ز ُ ق َ ن َ ا ا ل ج َ ن ّ ة ي ا ر َ ب ّ ف َ ل ْ ي َ ر ض َ ع ن ا ا ل ن ا س ُ أ و ف َ ل ي َ س ْ خ َ و ُ ل َ م ن ع ُ د ن َ س ع َ ى ل غ ي ر ِ ر ض ا ك يا رب رضاك خير من الدنيا وما فيها يا مالك النفس قاصيا ودانيا فليس للروح آمال تحقق ا سوى رضاك فذا أقصى أمانها ي فنفرتم منك بعين الرضا يا أمل ي ويا سؤلي خير لنا من الدنيا وما فيها فاللهم اجعلنا الآن م من رزقتهم الرضا والرضوان يا رب نسألك في ليلتنا رضاك والجنة آمين. يا رب نسألك في ليلة نار ضاك والجنة يا رب نسألك في ليلة نار ضاك والجنة يا رب نسألك في ليلة ا ل ع د ق من النيران يا رب نسألك في ليلتنا العفو والغفران يا رب نسألك في ليلتنا النظر إلى وجه الرحيم ا ل ر ح م ن يا سند ا ل ل ا سند له يا جليس من لا جليس له يا ح ب ي ب من لا ح ب ي ب له يا ح ب ي ب من لا ح ب ي ب له يا أمل من لا أمل له يا ناصر من لا ناصر له يا قوته يا سرة ملا ن ا ص ر له يا قوة ملا ن قوة له يا ح ب ي ب من ل ا ح ب ي ب له يا جليس ملا ن جليس له يا مؤنس كل غريب يا هادي كل شريت يا صاحب كل وحيد يا ملجأ كل خائف يا كشف ا كل كرب يا عانم كل نجوى يا م ن ت ا كل شكوى يا حاضر كل ملأ يا حي يا قيوم ب ر ح م ت ك نستغيث برحمتك نستغيث فالله م ّ أنزل علينا في ليلتنا رحمة لا ن ش ق ى بعدا ه أبدا الله م ّ أنزل علينا رحمة تغفر ب ه ا ذ ن و ب ن ا و ت ف ر ج بأهومنا ه وتشفي بامريضنا ه و َ ت ر ح َ م ُ ب ه َ ا م َ ي ت َ ن ا ا ل ل َّ ه م أ َ ن ز ل م ِ ن ب ر ك ا ت ِ ل َ ي ل َ ة ا ل ق َ د ر ِ ع َ ل ى أ َ ه ل ا ل د و ر ف ي د ي ا ر ِ ه م و ع ل َ ى أ َ ه ل ا ل ق ب و ر ف ي ق ب و ر ب ه م ا ل ل َ ه م َّ إ ن ه ُ م ْ ف ق َ ر ا ء ن َ ز َ ل ا بِكَ ف َ غ و ف ِ ل َ ه م واعفهم واعف عنه م وأكرم ن ز ل ه م واسع مدخله م وغفر لهم وغفر ذ ن و ب ه م اللهم نوِّل قبورهم اللهم ن و ِ قبورهم اللهم رحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه آلي. اللهم ا رحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وهم ا جعل الموت خير زائر ننتظره. اللهم ا جعل الملائكة عند الموت ت ب ش ر ن ا بالروح والريحان، ورب غ ي ر غبيان. و َ ر ب ِ م غ ي ر غ ب <تصفيق> ّ ا ب و س ك ن ا أ ع ل ى ا ل ج ن ا ن اللهم ب ش ر ن ا بالملائكة عند الموت بالروح و ا ل ر ي ح ا ورب ا ل ر ي ب ا ن و س ك ن ا أعلى الجناح اللهم جعل القبور خير منازلنا اللهم رحم غ ر ب ت ن ا في القبور ورحمنا عند ا ل ن ف خ ا ت في ا ل ص و ر و َ أ َ م ن ن ا يَوْمَ ا ل ب َ ع ْ ث ِ و َ ا ل ن ش و ر يَا ر ب ِ ن َ س ْ أ ل ُ ك َ ف ي ل َ ي ل َ ت ن ا ا ل م ُ ب ا ر ك َ ة ِ ر ض ا ك َ و َ ا ل ج َ ن َّ ة ي ا ر َ ب ّ ن َ س ْ أ ل ك َ ف ي ل َ ي ل َ ت ن ا ا ل م ُ ب ا ر َ ك َ ة ِ ر ض ا ك َ و َ ا ل ج َ ن َّ ة ي ا ر َ ب ّ ا ر ض عَنَّا و َ م ن ع َ ل َ ي ن ا ب ِ ا ل ج ن ّ ة آمين. اللهم إن غفرت لنا فأذق قلوبنا ب ر د عفوك. آمين. اللهم إن عفوت عنا فأذق قلوبنا ب ر د عفوك. آمين. وإن غفرت لنا فأذق قلوبنا حلا و ة م غ ف ر ت ك آمين. اللهم أذق قلوبنا ب ر د عفوك. آمين. وحلا و ة م غ ف ر ت ك ولذت مناجاتك اللهم إننا نسألك في ليلتنا المباركة الطيبة رضاك والجنة يا رب رضاك والجنة يا رب رضاك والجنة يا رب رضاك والجنة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 ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغذقنا فيه ليلة العفو والغفران، والعذق من النيران، والعذق من النيران، والعذق من النيران، ومرافق الحبيب النبي العدنان. وحسن النظر إلى وجهك يا رحيم يا رحمن وحسن النظر إلى وجهك الكريم يا رحيم يا رحمن وحسن النظر إلى وجهك الكريم يا رحيم يا رحمن ا اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفنا اللهم أعفنا اللهم أعفنا اللهم أعفنا اللهم أعفنا اللهم ا غ ف ر لنا ولأبائنا وأمانتنا وارحمهم كما رب و ن ا صغارا اللهم من عاش منهم فإلى ع ط ف ك وريآتك ومن مات منهم فإلى رحمتك وجنتك اللهم أنزل من بركات ليلة القدر في قبوره اللهم وف لهم وارحمه م اللهم عافهم وافعدهم اللهم نول لهم قبوره م اللهم جاف ي الأرض وأنجنوا بهم، اللهم ا ر ح م ن ا إذا ص ر ن ا إلى ما صاروا إليه، أي. اللهم ا ر ح م ن ا إذا أغلقت علينا ا ل ق ب و ر اللهم ا ر ح م ن ا إذا أغلقت علينا ا ل ق ب و ر وأصبحنا فرادا ت ح ت ا ل س ر ا بين ا ل ت ر ا ب والدود. اللهم رحمنا عند النفخة في الصور اللهم رحمنا عند النفخة في الصور وأمنا يوم ا ل ب ع ث و ا ل ن ش و ر اللهم اشف مرض المسلمين اللهم ابدلهم عافية خيرا من ع ا ف ي ت ه م ا ل ل ه م ا ج ع ل م ر ض ه م ك ف ا ر ة لذنوبهم ورفعا في درجاتهم اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة ع ذ ا ب بأي قدم نقف بين يديك وبأي وجه ننظر إليك وبأي يد نرفعه ا إليك بأي قدم نقف بين يديك. وبأي وجه ننظر إليك؟ وبأي يد نغصى إليك؟ أمرتنا فبينا، ونعيتنا فعصينا، خالفناك بأفعالنا، وعصيناك بأحوالنا وأعمالنا. و َ أ َ ن ت َ ت َ ظ ُ ر إ ل ي ن ا و َ ت َ ط ِ ل ُ ع َ ل ي ن ا س ُ ب ح ا ن ك َ ي ا م ن ر َ أ َ ي ت َ ن ا ف ي ا ل م ع ا ص ي ف َ ل م ت َ ف ْ ض ح ن ا س ُ ب ح ا ن ك َ ي ا م َ ر أ َ ي ت َ ن ا عَلَى ا ل م ب ِ ف َ ل َ م ت ه ت ك ل َ ن ا ع ر ض ب ا و َ ل َ م ت ه ت ِ ك ل َ ن ا س ِ ت ر س ُ ب ح ا ن ن م ن ب ي د ه ا ل م ُ ل ك و ا ل م ل ك و ت س ب ح ا ن ب ا ل ع ز ة و َ ا ل ج َ ب ر و ت خ َ ي ر ك َ إ ل ي ن ا ن ا ز ِ ل و َ ش ر ن ا إ ل ي ك ص ا ع د خ َ ي ر ن ا إ ل ي ك ن ا ز ِ ل و َ ش ر ن ا إ ل ي ك ص ا ع د ت ت ح ب ب إلينا بنعمائك وأنت الغني ع ن ا و ن ت ب ر ب عنك بالمعاصي ونحن أفقر شيء إليك إن حاسبتنا هلكنا وإن نقشتنا عذبنا ولكنك تشهد أن إننا نشهد أن لا إله إلا الله. اللهم إننا نشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله. فغفر ا لنا بكلمة التوحيد سوالف الإجرام. اللهم غفر لنا بكلمة التوحيد س و ا ن ف الإجرام وغفر لنا ذنوبنا وحفظنا في ما بقي من الأحمال اللهم إنا مرضى فشفنا مذنبون فغفر لنا سائبون إليك فاتبع علينا نستهديك ف ه د ن ا ن س ت غ ف ر ك ف أ ف ر لنا، آه. نسألك أن تجعل رمضان شاهدا لنا لا شاهدا علينا. آه. اللهم اشف مرض المسلمين. آه. اللهم نجح أولاد المسلمين. آه. اللهم ر ح جميع موت المسلمين. آه. اللهم ما إن من إخواننا وأبائنا وأمهاتنا وأبنائنا من لم يشهد و ا معنا و م ض ا ن ووارهم ا ا ل ت ر ا ب اللهم إنهم نزلوا بك و أ ن ت خير منزل و ب ي ف ا غ ف ر لهم ورحمهم، ا وعافهم وعف ا عنهم. آمين. وأكرم نجوله فوسع م د خ ل ه فرحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه الله م ا ج ع ل الموت خير زائل إننتظره اللهم أرسل إلينا ملائكة تنبئ ي ا ل و ج و د اللهم أرسل م ع ه م برحمتك حنوطا من حنوط الجنة وكفنا من أكفان الجنة اللهم اجعلنا عند الموت نسمع سلام الملائكة اللهم اجعلنا عند الموت نسمع لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ن آ م ي اللهم لا تؤاخذنا ب ق ل ذ شكرنا ولا تفضحنا ب ق ل ذ صبرنا اللهم جاز ي عن ا نبينا المصطفى خير ما جاز ي تبين ب ي ا عن أمته ورسولا عن دعوته وحشر ا ن ا تحت دوائه اللهم ا رزقنا شفاعة اللهم كما آمنا به ولم ن ر ه فجمع بيننا وبينه في الجنة اللهم ا جعلنا م من أحببتهم فأحبوك اللهم ا جعلنا م من ت ب ت عليهم فتابوا إليك وجعلنا ا م من أحببتهم فأحبوك ورضيت عنهم فرضوا عنك يا ر ح م الرحيم ا ع ب د ك الجاني يدعوك دعاء من ليس في قلبي س و ا ك يدعوك دعاء من يرجوك ويخشاك يدعوك و ر ح م ت ك تسع من أطاعك منا ومن عصاك سبحانك ما أحلمك على من عصاك وما أسمعك لمن دعك ا وما أقربك م من نجاك ا سبحانك سبحانك يا من ترزق ويعبد غيرك يا من تخلق ويعبد غيرك يا من ترزق ويشكر سواك سبحانك يا من تتحب إلينا بنعمائك وأنت الغني عنا ونتبرض عنك بالمعاصي ونحن أفقر شيء إليك من عاد مننا ناديته من قريب ومن بعد ناديته من بعيد أهل ذكرك أهل عبادتك أهل شكرك أهل زيادةك أهل قاعتك، أهل محبتك، أهل معصيتك، أمثالنا لا تقنطهم من وحمتك. انتابوا إليك، فأنت حبيبهم. تحب التوابين وتحب المتقهرين. انتابوا إليك، فأنت حبيبهم. تحب التوابين وتحب المتطهرين يا رب أهلكتنا ذنوبنا و أ و ب ق ت ن ا معاصينا وانقطعت أقوالنا فلا حجة لنا بأي وجه نقف بين يديك وبأي دعاء يرفع إليك. نشكو إليك أ ب د ا ن ا لا تقوم بين يديك م ن الأمثال ن المذنبين ا غيرك م ن التائبين إذا ردوا وصدوا هل في الوجود ر ب س و ا ك ف ي د ع ى هل في الوجود خالق غيرك ف ي ر ج ى إلى من نسأل وأنت المقصود؟ وإلى من نتوجه وأنت صاحب الكرم والجد؟ و عبادك ببابك واقفون. ف ي ن الصغير وفي الكبير وفي ن النساء وفي ن الشيوخ الأكف بين يديك ب ا ر ع الأكف بين يديك ضارعة والقلوب لك خ ا ش ع ة يا من انفرد بك العارفون في الخلاوات يا من سبح بحمدك الحيتان في البحار الزاخرات يا من ا س ق د م ت بجلال ق د س ك ا ل أ م و ا ج المتلاطمات يا غافر ا ل ز ل ا ت يا مجيب الدعوات يا من يستر العورات يا من يجيب الدعوات يا بعث ا الأموات يا من لا تحجب رؤية الظلمات يا من لا تح ر ؤ ي ت ا ل ظ ل م ا ت يا من س ك ب ت بين ي د ي ك ا ل د م و ر و ا ل ع ب ا ر ا ت يا من س ك ب ت بين ي د ي ك ا ل د م و ر و ا ل ع ب ا ر ا ت يا من أ ف ع ت إ ل ي ك ا ل أ ك ف ا بضاعة ت س أ ل ك ا ل ح ا ج ا ت يا من ضجت بين يديك الأصوات بلغات م خ ت ل ف ا ت يا من يتنزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله على الوجه الذي رضيه يا من يقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني و فأعطيه نعمة بك واقفون ولعفوك م ت ع ر ض و ن ولغفرانك منتظرون ولغفرانك منتظرون ولثوابك مؤملون و ل ر ح م ت ك راجون ومن عذابك مشفقون ومن لظن ران خائفون و َ م ن ا ل ظ ُّ ن ِ ر َ ا ع خ َ ا ف و ن يا ر ب ِ ذ ن و ب ن ا ف ي ا ل و ر ى ك ث ر ت و ل ي س ل ن ا ف ي ا ل ح ش ْ ر ع م ل ي ن ج ي ن ا ذ ن و ب ن ا ف ي ا ل و ر ى ك ث ر ت و ل ي س ل ن ا ف ي ا ل ح ش ْ ر ع م ل ي ن ج ي ن ا أ َ ت ُ ا ك ِ ت ع ذ ب ن ا و ت و ح ي د ك ف ي ق ل و ب ن ا أتراك تحرقنا بالنار وحبيبك نبينا أتراك تعذبنا وأنت راحبنا لا نعذب وأنت راحبنا لا نشفى وأنت هادينا يا رب غلبت علينا شقونا ت وظلمنا أنفسنا ولا رب لنا س و ا كفن دعو عبدك الجاني بالذنوب أتاك مقبرة بين يديك وقد عاك مقبرة بين يديك وقد عاك ف إ ن ت غ ف ِ ر ف َ أ َ ن فإن ت َ أ َ ل ا ل ذ ا ك ف إ ن ت َ غ ف ِ ر ف َ أ َ ن ت َ أ َ ح ل و ا ل ذ ا ك ف إ ن ت غ ف ِ ر ف َ أ َ ن ت َ أ َ ح ْ ل ُ ا ل ذ ا ك و َ إ ِ ن ت َ غ ض َ ب ف َ م ن ْ ي ر ض ى س و َ ا ك ف إ ن ت غ ض َ ب ف َ م ن ْ ي ر ض ى س و ا ك ا ل ل ه م َّ ر ح م ع ب ْ ر َ ن ا و َ د م ع َ ت ن َ ا ا ل ل ه م ا ر ح َ م ب ي ن َ ي د ي ك َ م و ق ط ف َ ن َ ا ا ل ل ه م ا ر ح َ م ْ فِي يَوْمِ ا ل ع ر ض ِ ع َ ل َ ي ك َُ ل م َ ق ا م ن َ ا و َُ ل ح ا ل ن ا ا ل ل ه ُ م ّ إ ن ا ن ُ ح ش ر ي َ و م َ ا ل ْ ق ي ا م َ ة ِ ع ر ا ت ا غ ُ ر ْ ل ا ف َ ر ح َ ن َّ ا اللهم ا ر ح م ن ا ي و م ت ن صب ا ل م و ا ز ي ن و ت ن شر الدوائين فاكرم من أ م ل ه ا الآملون يا حبيب المجتهدين يا حبيب المحبين يا أحب إلينا من كل حبيب يا أ ق ر ب إلينا من كل ر ي ب يا أعلَم ن كل علي يا أ غ ن ى من كل غني يا جليس أمل جليس أبلا يا س ن د م ن ل ا سندله يا ح ب ي ب م ن ل ا حبيبله يا ن ا ص ر م ن ل ا ناصرله يا ق و ت م ن ل ا ق و ت ل ه يا ح ب ي ب م ن ل ا حبيبله يا و ف ا ر ا ل ذ ن و ب د ع ا ه قريب مجيب نسألك وقد اعترفنا بذنوبنا وانقطعت أقوالنا ولا حجة لنا يا رب انقطعت أقوالنا وأهلكتنا خطايانا وأبقتنا معاصينا. نسألك وهذا حالنا وأنت ربنا أنت غفر لنا ذنوبنا في هذه الساعة أجمعين آمين. اللهم أن سحفظت جميع ذنوبنا. آمين. أ َ ا ل ل ه ُ م ب َ د ل س َ ي ئ ا ت ن ا ح َ س َ ن ا ت أ َ و ا ل ل ه ُ م ب َ د ل س ي ئ ا ت ِ ن ا ح س َ ن ا ت أ َ و ا ل ل ه ُ م أ ك ر م ن ا ف ي ر َ م َ ض ا ن َ ب ِ ا ل ج َ ن َّ ة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 و آ ن س في القبور وحشتنا وثبتنا إذا سئلنا وثبتنا إذا سئلنا و ي َ م من يوم ا ل ع ر ض كتابنا وثقل موازيننا وبيبو جوها وثبت على الصراط أقدامنا وثبت على الصراط أقدامنا وجعل الحوض ب ي موعدنا وجعل الحوض النبي موعدنا وجعل الحوض النبي موعدنا وسقنا ا بهدي الشريفة شربة نانية لا نضم بعد ا أ ب د ا ء اللهم اشف مرض ى المسلمين اللهم ا رحموا المسلمين اللهم ل ن ا ل َ ي ل ة ا ل ق َ د ر يَا ر ب ّ ا ل ع ا ل م ي ن و َ م ا ج ع ل ن ا م ِ ن ا ه ل ا ل ق د ر ف ي ل ي ل ة ا ل ْ ق د ر و َ ه م ك َ م ا ا أ َ ك ر م ت ن ا ب ر م ض ا ن ف أ ك ر م ن ا ب ل َ ي ل ة ا ل ْ ق َ د ر و َ ه م ك م ا أ ك ر م ت ن ا ب ر م ض ا ن ف ك ر م ن ا ب ل َ ي ل َ ة ا ل ق د ر و ا ل ل ه أ ا ج ع ن الملائكة ش ا ه د ا بغضان ذنوبنا وستر غيومنا وتفريجهم و منا برحمتك يا رحمة ا ح م ِ ي ه ا ل ل ه م ا ح ف ظ ج م ي ع أ و ل ا د ا ل م س ل م ي ن ا ل ل ه م ا ح ف ظ ج م ي ع أ و ل ا د ا ل م س ل م ي ن ا ل ل ه م و أ ق ر أ ع ي َ ن ا ب ن ص ر ة ا ل إ س ل ا م و ع ز ا ل م و ح د ي ن ا ل ل ه م ا م ص ر د ي ن ك و ك ت ا ب ك و َ س ُ ن ّ ة ن ب ي ك و ع ب ا د ك ا ل ص ا ل ح ي ن ا ل ل ه م ل ا ت خ ر ج من صلاتنا إلا وقد رضيت عنا، اللهم لا تخرجنا من صلاتنا إلا وقد غفرت ذنوبنا، وامغفر لحاضرنا و غ ا ئ ب ن ا وذكرنا وأنثانا، وحينا و م ي ت ن ا وصغيرنا وكبيرنا، ورجالنا ونسائنا، اللهم. عنا نبينا خير ما جاز عن نبي نخيما ا ر جاز ي ت ب ه ن ب ي ا عن أ م ت ه ورسولا عن دعوته ورسالته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين.